بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن له أخلده كلا لن في الحطمة وما ما الحطمه نار الله منقده التي تطلع على الأفئدة انها عليهم مؤصد في عمد ممدده